بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ووذوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بشير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن لا برائا منكم ومن ما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم اننا برائا منكم ومن تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء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 يتولى فان الله هو الغني الحميد اسال الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم موده والله قدير والله غفور رحيم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 ولا تمسكو بعصا من الكوافر واسألوا ما أنفقتم واليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن تتكم شيئا أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآت الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاء ك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يبترينه ولا يأتين ببهتان يبترينه بين أيديهن وأرجلهن.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 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأتوا من الآخرة كما يأت الكفار من أصحاب القبور